بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المولد رحمه الله تعالى في باب التيمم وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه نعم من شروط صحة التيمم بالترابة لا يكون محترقا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الله. من شروط التراب لا يكون لا يكون محترقا فإن احترق فلا يجوز أن نتيمم به والسبب أنه باحتراقه خرج عن مسمى التراب كثير من التعليلات اللي في التراب توافق التعليلات التي مرت معنا في الماء فإذا هذا الحرق أخرجه عن مسمى أخرجه عن مسمى والله سبحانه وتعالى إنما أجاز التيمم بالتراب لا بشيء آخر وهذا المحترق شيء آخر ثم قالوا أن يكون له غبار تقدم معنا هذا المفروض أنه يجعل المؤلف مع الأول هو مسألة واحدة ولهذا أنا أقول هناك لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار وش فيه؟ يعلق باليد يعلق باليد نعم وَأَيَكُونَ لَهُ غُبَارٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَامْسَحُوا بِأُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ نعم. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برضعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح نعم. يقول أنه لو تيمم على شيء من غير جنس الأرض لكن عليه تراب مثل ما ذكر بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حتى على حيوان, حيوان عليه تراب فتيمم به الحكم يقول أن هذا يجوز وهذه المسألة نص, نص عليها الإمام أحمد ويجوز التيمم على هذه الأشياء عند الحنابلة ولو وجدت تراب ليس على شيء من هذه الأشياء ليس على شيء من هذه الأشياء بمعنى أنهم أن الحنابلة يقولون ليست, ليست تيمم للحاجة وإنما يجوز ولو لم يكن على ولو وجد تراب على الأرض لماذا؟ لأن الواجب أن يتيمم الإنسان على تراب له أبار فإذا حصل فقد حصل المطلوب سواء كان على الأرض أو على شيء من غير جنس الأرض واضح؟ فإذا لا إشكال بالتيمم على التراب الذي على هذه الأشياء وإن كان بعض الناس قد يتحرج من التيامم على التراب الذي على البساط مثلا ويرى أنه لابد أن يكون تراب على الأرض وهذا ليس بصحيح بل منصوص الإمام أحمد الجواز والحنابلة ينصون على أنه يجوز ولو وجد تراب آخر على الأرض نعم وإن اخترض التراب بذي غبار غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر نعم حكمه حكم الماء الذي خالطه الطاهر ان كانت الغلبة للتراب جاز وإلا فلا, وإلا فلا نعم وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شار ولو خفيفا وداخل فمن وأنف ويكرى طيب وفروضه أي فروض التيمم فروض التيمم عند المؤلف أربعة مسح الوجه الثاني مسح اليدين الثالث الترتيب الرابع الموالا فإذن الفروض فروض التيمم عند المؤلف أربعة يقول مسح وجهه المقصود بمسح الوجه هنا عبارة المؤلف مسح وجهه يعني مسح جميع الوجه بما في ذلك اللحية بما في ذلك اللحية لأنها تدخل في مسمى الوجه لأنها تدخل في مسمى الوجه فيجب أن يمسح جميع الوجه بما فيه اللحية والحنابلة يؤكدون على الاستعاب كما سيأتينا الاستعاب عند الحنابلة أمر مقصود يعني المسح هنا ليس كالمسح على الجوربين مسح أكثر ظاهر الخف لا يجب أن تستوعب الوجه بما في ذلك اللحية بما في ذلك اللحية لأن الله أمر بذلك فقال فامسحوا بوجوهكم وهم يقولون الباء زائدة فكأنه قال امسحوا وجوهكم امسحوا وجوهكم فيجب الاستعاب إلا ما سيستثنيه المؤلف يقول سوى ما تحت شعر ولو خفيفا ما تحت الشعر الخفيف لا يجب أن يمسح على هذا جمهور الحنابلة بل قال المرداوي هذا هو الصواب قال المرداوي هذا هو الصواب إطلاق الصواب على هذا القول يشعر بأن القول الآخر لا أقول خطأ لكن يعني فيه ضعف, لكن فيه ضعف والبحث الآن كله داخل المذهب البحث داخل المذهب ثم قال وداخل فم وانف داخل فم وانف يعني لا تجب المضمضه والاستنشاق قالوا لما فيه من التقذر لما فيه من التقذر وهو التعليل ايسر من هذا لو قال ايش لان ظاهر الحديث الذي في الصحيحين ليس في ادخال التراب للانف كان أحسن في الاستدلال يعني كان الذي يمنعنا من هذه القضيه التقذر فقط النص واضح جدا فلو قال لي لظاهر حديث عمار كان أقوى لوضعه ثم قال ويكره يعني لا يشرع ويكره يعني لا يشرع ويكره طيب ومسح يديه لا كوعي لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك أكذا ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه واتبقنا لي الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكعاي إذن لا يجب مسح الذرع فقط إلى الكعاي والدليل على هذا قاعدة ستتكرر معنا أن الشارع إذا علق الحكم بمطلق اليد لم يتناول إلا الكف كما في قطع السارق القاعدة أن الشارع إذا علق الحكم بمطلق الكف لم بمطلق اليد لم يتناول إلا الكف فقط دون ما عداه كما في قطع يد السارق وهذه قاعدة صحيحة ومحفوظة فالأصل أنه لا يخرج عن الكف إذا أطلق الحكم عن اليد ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثربة واحدة ثم مسع الشمال على اليمين وظاهر كفه ووجهه متفق عليه وجه الاستدلال أنه قال إنما كان يكفيك فما دون هذا لا يكفي فما دون هذا لا يكفي فدل على أنه فرض فدل على أنه فارض نعم وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالات والموالات بينهما طيب الترتيب والمولاة الصحيح المشهور من مذهب الحنابلة أن الترتيب والمولاة في التيمم, في التيمم حكمهما, حكمهما في الوضوء تماما حكمهما في الوضوء تماما من جميع التفصيلات ولهذا سيقول المؤلف بعد ذلك بأن لا يؤخر مسح اليدين إلى آخره فالمولاة هناك المولاة في الوضوء الدليل الدليل هنا أن الترتيب والمولاة فرض في المبدل فكذا في البدل فرض في المبدل فكذا في البدل وهذا يدل على أنه ليس للحنابلة دليل من النص يعني لا يوجد نص واضح في وجوب الترتيب والمولاة وعنه عن الإمام أحمد رواية أنه لا يجبان وقيل هذا ليس برواية هذا قول فاختلفوا هل هو قول أو رواية لكن هذا القول جعله الشيخ المجد جعله قياس المذهب يعني كأنه يقول ينبغي أن يكون هذا هو المذهب لاحظ معي كلام الشيخ جميل جدا الشيخ المجد يقول الشيخ المجد قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن وجب في الوضوء لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة بل يعتد بمسحها معه قبل مسح وجهه وإلى آخرة وهذا يدل على أنه أنا أقول هذا يدل على أنه لا يجب ولهذا نقل هنا عن ابن عقيل ابن عقيل كأن الشيخ الماجد آخر ربما يعني ربما يكون الشيخ الماجد آخذ هذه الفكرة من ابن عقيل يقول الشيخ ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه وهذا واضح يعني كلام الشيخ الماجد وكلام الشيخ ابن عقيل وكلامهما واحد أن التيمم الوارد في حديث عمار يدل على سقوط التيمم لأنه لم يعود إلى مسح باطن اليدين وإنما اكتفى ب في المرة الأولى لكن الحاصل الآن الحاصل المذهب لابد من الترتيب والموالع وهما من فروض التيمم وهما من فروض التيمم وقيل رواية أو قول أنه لا يجب وسمعت أن الشيخ المجد يرى أن هذا قياس المذهب بأن لا يؤخر بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجو لو كان مغسولا فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء طيب إذن الموالاة في التيمم مقدرة تقديرا بالوضوء فلا يؤخر مسح عضو بعد عضو في إلى وقت لو كان يغسل بالماء لا إيش لنشف العضو فنقدره بطهارة الماء. نقدره بطهارة الماء فيأخذ جميع أحكام الموالاة في الوضوء التي يمكن أن يطبق منها على التيمم ثم قال عن حدث أصغر ما يجب الموالاة والترتيب إذا كان التيمم عن حدث أصغر أما إن كان التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة فإنه إيش؟ لا يجب لا ترتيب ولا موال لماذا ذكره المؤلف بعبارة جيدة يقول لأن التيمم مبني على طهارة الماء وإذا أردت أن تكمل الاستدلال فتقول والترتيب والموالاة إنما يجب في طهارة الوضوء من الماء واضح إذن هذا هو يعني لو كان ذكرها الشيخ أيضا كان يعني أوضح إذن هما واجبان في الوضوء فقط بطهارة الماء والتيمم مبني على طهارة الماء فلا يجبان إلا فيما يجبان فيه في الوضوء وهذا واضح إذن لا إشكال في أن الموالى والترتيب لا يجب في الحادث الأكبر ولا نجاسة البدن نعم وتشترض النية لما يتأمم لهم في صلاة يقول تشترط النية لما يتيمم له هذا الذي قلتك سابقا أنه سيأتينا وأنه سيتحدث عن النية بكلام مفصل الآن الشيخ رحمه الله الشيخ منصور لم يجعل النية من الفروض وإنما قال تشترط لكن الشيخ الفتوحي في المنتهى يعتبر هذا النية يعتبرها الفرض الخامس يعتبرها الفرض الخامس قد لا يكون هناك خلاف كبير بينهما لكن على كل حال هناك فرق بين أن نقول فرض أربعة أو خمسة لكن عند الجميع لا يصح إلا بالنية نعم وتشترط النية لما يتأمم لهم كصلاة أو ضواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدني فانوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه لأنها طهارة, لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من التعيين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح الشرط يشترط لصحة التيمم النية والنية هنا في التيمم مقيدة جدا كما سيأتينا يجب أن ينوي النيها الصحيحة إذا أراد أن يتيם لكن ما هي النيها الصحيحة إذا أراد أن يتيם بيّنها المؤلف فقال أولا يجب أن, ينوي فلا ينوي الرفع يجب أن ينوي الاستباحة فلا ينوي الرفع ويجب أن ينوي عن ماذا هو يتيم هل هي طهارة كبرى طهارة صغرى هل هي إزالة نجاسة ويجب أن ينوي ماذا سيصنع بهذه النية هل سيصلي فريضة هل سيصلي نافلة فإذن النية فيها مقيدة جدا النية مقيدة جدا لماذا قيد الحنابلة النية بينه الشارح بطريقة رائعة جدا يقول لأنها طهارت ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقويه لضعفه لما كانت طهارة ضرورة وانبنى على انها طهارة ضرورة انها لا ترفع الحدث ترتب على هذا كل أن نحتاج لشيء يقوي هذه الطهارة فالذي يقويها تحديد النيه الذي يقويها هو تحديد النيه فعرفتم الان وجهه نظر الحنابلة وكيف بنوا هذه الأحكام على أصل واضح عندهم وهو ضعف هذه الطهارة ضعف هذه الطهارة حقيقة أن كثير من مسائل هذا الباب ترجع لمسألة هل هي رافع أو مبيح هل هي رافع أو مبيح سيأتينا الكلام عن هذه المسألة طيب إذن عرفنا الآن إن بقي أن أنبه إلى قضية قول من حدث أو غيره كنجاسة على بدن إذا كان فيه نجاسة على البدن يجوز له أن يتيمم تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة في البدن فهذا مستثنى يكفيه تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة على البدن أما معد ذلك فسيذكر المؤلف الآن بالتفصيل يقول ولو نوى رفع الحدث لم يصح يعني أنه يتعين عليه, يتعين عليه لصحة الوضوء التيمم أن ينوي الاستباحة أن ينوي الاستباحة فإنه والرافع بطل التيمم فإنه والرافع بطل التيمم طيب إقرأ فإن حدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجي عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ولحديث وإنما لكل امرئ ما نواه نعم إذا كان إذن يقول المؤلف إذا كان عليه أحداث كثيرة أصغر وأكبر وإزالة نجاسة عن البدن ثم نوا بالتيمم أحد هذه الأحداث فالمؤلف يقول لم يجزئهم لدليلين الأول لأنها أسباب مختلفة فكل واحد منها يحتاج إلى نية خاصة ويؤكد هذا التعليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والتعليل يعني حقيقة المسألة عند الحنابلة أنه نحتاج نية خاصة لكل واحد منها لضعف التيامم وسبب الضعف هو أنه مبيح وليس برافع طيب ثم قال وإن نوا جميعها جاز للخبر الصحيح من مذهب الحنابل وعليه الجماهير أنه إذا نواها جميعا جاز لأن كل واحد منها منوي وإن كان منويا بشكل عام لكنه منوي لكنه منوي ففارق بين أن تنوي أحد هذه الأحداث وبين أن تنوي جميع هذه الاحداث منية واحدة قوله وإن نوى جميعها جاهز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وكذلك يجزئ ما سبق معنى وهو أنه لو كان الحدث الواحد له أسباب متعددة الحدث الواحد له أسباب متعددة يجز أن ينوي أحد هذه الأسباب كما لو بال وتغوط ونام ولمس امرأة وأكل لحم الجزور ونوى أنه سيتيمم عن أكل لحم الجزور مثلا ففرق بين وجود احداث متنوعة وبين تنوع الأسباب لحدث واحد وبين تنوع الأسباب لحدث واحد فالذي يمنع عند الحنابلة أن لا ينوي للأحداث المتنوعة لا لأسباب حدث واحد وإنه بتأممه نفلا لم يصل به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدد طيب إذن يجب أن ينوي ماذا سيفعل بالتيمم فإذا افترضنا كما قال المؤلف أنه نوى بتيممه أن يصلي صلاة نافلة فإنه لا يجوز أن يصلي الفريضة لماذا؟ لأنه لم ينوي الفريضة لا نية صريحة ولا ظنية لا نية صريحة ولا ظنية فإذن لا يجوز والمؤلف أشار إلى الجواب على من قال إنه مثل الماء فقال وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث طهارة الماء ترفع الحدث فتختلف عن طهارة التيمم وعنه أن من تيمم لأي شيء جاز له فعل كل شيء من تيمم أي تيمم صحيح جاز له فعل أي شيء مما يشترط له الطهارة نعم يقول أو نوى أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه طيب أخذنا نحن أن التعيين شرط للصحة فإذا فقد التعيين فقدت الصحة فهنا لم يعين بدليل أنه أطلق بدليل أنه أطلق فإذا لم يعين وأطلق فإنه لا يجوز له أن يسلي لا الفريضة كما قال المؤلف ولا فرض الكفاية ولا المنذورة وإنما له أن يسلي شيئاً واحداً وهو النفل فإن قيل كيف صح يممه وشرط التعيين شرط صحة فالجواب أن شرط التعيين متضمن في الإطلاق لأن أقل درجات الإطلاق هو النفل فكأنه عين النفل بمعنى أن أخذنا أقل درجه من درجات الإطلاق وهو النفل فخرجنا من مسألة التعيين لكن ما عدا النفل لا يجوز وهو الفريضة وفرض الكفاية والمنذورة, والمنذورة هذه لا يجوز أن يصليها لأنها غير منوية وسيأتينا قاعدة عند الهناب النعم وكذا الطواف وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه طيب يقول وإن نواه, استب... وإن... وإن نواه أي استباحة استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل إذا تيمم داخل الوقت بنيه خدا الفريضة والفريضة هي أعلى شيء فله أن يصلي في هذا الوقت كل أنواع الفراء فله أن يصلي داخل هذا الوقت كل أنواع الفراء لماذا لأن نية الفريضة هي أعلى أنواع النية مع ذلك عن لما محمد رواية أخرى أنه لا يصلي إلا الفريضة فلا يصلي فريضتين ولا يقضي مقضيتين في وقت واحد على هذه الرواية يجعل التيمم حتى بنية الفريضة ضعيف وإنما يصلي فقط هذه الفريضة دعنا من هذه الرواية المهم المذهب المذهب أنه يجوز أن يصلي كل ما شاء إذا نوى الفريضة يجوز أن يصلي ما شاء لأن الفريضة هي أرفع أنواع النوايا ثم ذكر قاعدة حقيقة من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه هذه قاعدة من نوى شيء في التيمم استباحه ومثله ودونه دون الذي فوقه دون الذي فوقه فإذا نوى سيذكر المؤلف الآن الترتيب فأن تأخذ هذا الترتيب وتنزله على القاعدة يقول فأعلاه فرض عين ثم فنذر ثم ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواق نفل فمس مسحف فقراءة قرآن فلبس بمسجد فمن تيمم بنية اللبس في المسجد لا يصنع إلا هذا الشيء ومن تيمم لقراءة القرآن فيقرأ ويلبس في المسجد وهكذا ومن تيمم بنية النذر صحيح يفعل كل شيء إلا الفريضة يفعل كل شيء إلا الفريضة وهذا تدقيق شديد يعني حتى أنهم بيّنوا مراتب النية داخل التيمم فهم عندهم في نية التيمم قضية يعني مهمة وذكروا فيها تفصيل مع أن هذا الجانب كله غائب عن العوام اليوم ليس كذلك كل هذه التفصيلات ليس لها أي حضور لا نية ويتيمم ويصنع ما شاء ويستمر ويعني مثل ما يقولون العوام يعني أخذ الراحت وبالتيمم مرة على آخر شيء وهذا لا يكون هذا ليصنعونه لا يكون إلا على رواية من الروايات فقط أما على باقي الروايات التي تشترط قيود معينة هذا لا يصلح طيب المهم الذي يعنينا الآن أن القاعدة عند الحنابلة أن من تيمم بنية السباحة شيء فيجوز له أن يفعله ومثله وما هو دونه دون ما فوقه واضح ولا لا هذه قاعدة وقد رتبوا لك كل ما يتيمم له طيب نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة طيب يقول ويبطل التيمم مطلقا بدأ الشيخ الآن بمغطلات التيمم بدأ الشيخ بمبطلات التيمم فالمبطل الأول خروج, الوقت. الأول خروج الوقت والحنابلة لهم دليلان أن التيمم يبطل بخروج الوقت الأول أثر عليه التيمم لكل صلاة هذا واحد اثنين أن التيمم طهارة ضرورة لا ترفع الحدث هذا دليلهم الثاني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الذي يبطله دخول الوقت وليس خروج الوقت الذي يبطل التيمم هو دخول الوقت وليس خروج الوقت ثمرت الخلاف على المذهب يبطل التيمم بطلوع الشمس في الفجر مثلا وعلى الرواية الثانية لا يبطل التيمم إلا بالزوال إلا بالزوال. لكن المذهب أن المبطل الخروج, المذهب أن المبطل الخروج. طيب آه. هذه المساله مبنية تماما على مساله حال التيمم مبيح او هل التيمم مبيح او رافع وهذه المساله في مس... هذه مساله التي من وجهه نظري كان ينبغي أن ينص عليها اما في أول الباب أو في أي موضع يناسب في زات الروايات الرواية الأولى المشهورة التي عليها الحنابلة أن التيمم فيه مبيح وليس جرافل وبهذا يكون طهارة ضرورة وطهارة ضعيفة الرواية الثانية أنه أنه طهارة أن التيمم طهارة رفع لكنه رفع مؤقت يعني أنه يرفع رفعا مؤقتا الرواية الثالثة التوقف هناك رواية يعني قد نستطع نقول رابعة ما هي صحيح الرفع مطلقا لكن بعض الناس يرى أنه لا توجد عن أحمد رواية رفع مطلقة في رواية رفع مؤقتة وإن كان بعض الحنابلة ينسب للإمام أحمد الرفع المطلق الرفع المطلق وبعض الحنابلة يجعل رواية التوقف هي نفسها رواية الرفع المؤقت هنا عبارة للشيخ ابو الخطاب في الانتصار يعني لاحظ عبارته وش يقول يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف كيف الربط أنا لم أفهم طبعا ليس بواضح ما هو الرابط بين رواية الوقف ورواية الرفع المؤقت لكن هناك جماعة يرون أن الروايات فقط ثلاث لا يرفع يرفع مؤقت توقف وانتهى الموضوع لا يوجد رواية وعلى هذا التقسيم لا يوجد ارتباط بين الرفع المؤقت والتوقف هل هم أنتم عرفتم الآن البحث في مسألة هل تيمم رافع أو مبيع طيب أيوة. ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه في وقت أولى مقصود المؤلف بهذا أن التيمم إذا خرج الوقت وهو يصلي الجمعة عن هذه المسألة خارج الخلاف اللي يذكره الحنابلة بل يستمر في الصلاة لماذا قالوا نخص الجمعة بهذا الحكم لأنها لا تقضى لأنها لا تقضى فإذا خرج عليه الوقت وهو يصلي الجمعة بتيمم لم يبطل تيممه لم يبطل تيممه هذه الصورة خارج محل الخلافة الثانية أونوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل إلى آخره إذا كان ينوي الجمع فدخول الوقت الثاني لا يبطل التيمم لماذا؟ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كوقت واحد فهو في الحقيقة بالنسبة له لم يخرج الوقت بالنسبة له لم يخرج الوقت ففي هاتين المسألتين لا يبطل الوقت التيمم بإيش بخروج الوقت لا يبطل التيمم بخروج الوقت نعم ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن بدل له حكم المبدل يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الحنابلة لأن ما يبطل الأصل فهو يبطل الفرع من باب أولى وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل هو تعبير آخر للدليل السابق فكل ما يبطل الأصل فهو على إبطال البدل أقدر نعم. وإن كان لحيظ أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما مقصود المؤلف بهذه العبارة أنها إذا تيممت لحيظ أو لنفاس فإن هذا التيمم لا يبطل بمبطلات الوضوء والغسل وإنما يبطل بشيء واحد وهو الحيظ والنفاس وهو الحيظ والنفاس فبالنسبة لمن تيممت بسبب الحيظ والنفاس هذا لا يبطله مبطلات التيمم ولا مبطلات الغسل فإذا طهرت المرأة فإنه يجوز للزوج أن يطأها ولو كانت على جنابة ولو أجنبت بعد هذا التيمم لأن هذه الجنابة التي بعد التيمم الذي للحائض لا يبطل هذا التيمم فهي ما زالت على طهرتها كما اغتسلت من الحائض ثم أصيبت بالجنابة طيب ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوار مبيح من مرض ونحوه يبطل التيمم بوجود الماء بالإجماع بالإجماع لا أشكال فيه إذا وجد الماء بطل التيمم كما هي قاعدة المشهورة عند الناس إذن الدليل هو الإجماع والدليل الثاني الحديث المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طغور المسلم ما لم يجد الماء عشرة سنة فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فإذا هذه لا أشكال فيه إذا وجد الماء انتهى التيمم نعم. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها طيب ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها إذا حضر الماء أثناء الصلاة فالمذهب بلا ريب أن التيمم يبطل والصلاة تبطل المذهب بلا ريب أن التيمم والصلاة يبدل سبب السبب أن وقت التيمم انتهى فبطل التيمم فبطل ما ترتب عليه اوه الصلاة كيف وقت التيمم انتهى لأنه إذا جاء الماء انتهى وقت التيمم حضور الماء مثل خروج الوقت انتهى وقت التيمم فإذا انتهى وقت التيمم بطل التيمم فبطل الصلاة إذن هذا هو المذهب بلا ريب وأنت تعرفون الشيخ المرداوي أحيانا يقول هذا المذهب بلا ريب أحيانا ما يقول به. يقول هذا المذهب فقط فكأنه يؤكد في بعض المسائل التي قد تستغرب فيؤكد أن هذا المذهب بلا ريب ومن هذا هذه المسائل هذه المسألة التي معناها وعنه حضور الماء لا يبطل التيمم ولا الصلاة لا يبطل التيمم ولا الصلاة وهذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد نريد أن نقرأ عليكم مسألة الآن إذا جاء الماء والإنسان يصلي كم رواية في المذهب روايتين الأولى تبطل وهي المذهب بلا ريب وعليها الجماهير والثانية لا تبطل طيب نقرأ وجهة نظر المرداوي يقول الشيخ المرداوي فائدة روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية التي هي أنها لا تبطل يقول فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب وأثبتها ابن حامد وجماعة منهم المصنف يقصد ابن تيمية نظرا يقول الشيخ المرداوي نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقذ احداهما بالاخرى او فلم تنقض احداهما بالاخرى وان علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع وهكذا اختلاف الاصحاب في كل روايه علم رجوعه عنها ذكر ذلك الماجد وغيره فهذا صريح أن صنيع الحنابل انهم لا يلغون الرواية التي سرح أنه رجع عنها كما أنهم لا يلغون الرواية الثانية التي عرفنا بالتاريخ أنها الثانية وإن لم يصرح بالرجوع ففي الصورتين لا تلغى الرواية وإنما يعتد بها طيب لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة إذا وجد بعد إذا جاء الماء بعد الصلاة نعم وكذا الطواب نعم. ليغسل ميت ولو صلي عليه وتعال يعني إذا يمم الميت وصلي عليه ثم قبل, قبل أن يدفن جاء الماء فالواجب أن نعيد التغسيل فإذا غسلناه نعيد الصلاة ثم يدفن بعد ذلك فهذه المسألة مفروضة فيما إذا يمم ولم يدفن أما إذا دفن انتهى الأمر لكن إذا جاء الماء قبل أن يدفن فنلغي التيمم لأنه أصبح باطلا ونعيد غسل الميت ونعيد الصلاة ولو كنا صلينا عليه أولا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجودهم ولمن يستوى عند الأمران أو لا بقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى المذهب عليه جمهير الأصحاب أن الأولى لراج وجود الماء التأخير المذهب عليه جمهير الأصحاب ويعني استدلوا لهذا بأمرين الأول أثر على هذا الذي معناه رضي الله عنه الثاني أن الطهارة بالماء فريضة والصلاة أول وقت نفل أو مستحب ولا نترك هذا لهذا لا نترك الفريضة لمستحب وكما قلت إذن عندهم هذا التعليل وأثر علي رضي الله عنه وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يستحب التأخير مطلقا ما معنى مطلقا سواء كان يرجو أو لا يرجو وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه يجب التأخير إلى أن يتضايق الوقت يجب التأخير إلى أن يتضايق الوقت لكن يعني هذه الرواية فيها غرابة ولهذا قال الزركش عنها لا عبرة بها وهو قوي يعني لا عبرة بها يعني كأنه يرى أنها خطأ كأنه يرى أنها خطأ هي فيها غرابة, فيها غرابة وهي رواية منقولة لكن فيها غرابة وقد يكون ما ذهب إليه الزركشي فيه قوة قال رحمه الله تعالى وَلِمَنَ اسْتَوَى عِندَهُ الْأَمْرَانِ يعني أن التأخير يستحب في حالتين إذا كان أو في ثلاث حوال إذا كان يعلم وجود الماء إذا كان يظن وجود الماء إذا استوى الأمراض قال المؤلف أولى مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجب الانتظار آخر الوقت ولو تيقن وجود الماء وهذا المذهب وهذا المذهب أنه لا يجب الانتظار ولو تيقن الإنسان وجود الماء إنما هو أولى فقط, إنما هو أولى فقط. نعم نقرأ وصفته أي كيفية التأمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء نعم صفته التفصيلية, صفة التفصيلية أن ينوي كما تقدم تقدم معناه أنه ينوي استباحة ما يريد أن يتأمم له على التفصيل السابق ولهذا قال كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا وضوء يعني أنه لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا فهي كالوضوء فهي كالوضوء نعم ويضرب ويضرب التراب بيديه مفرجته الاصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع لماذا ليصل التراب إلى ما بينها وذلك بعد نزع الخاتم ونحو الخاتم لماذا ينزع لنفس التعليل ليصل التراب لما تحته ثم قال نعم ولو كان التراب ناعما ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه نعم قال ضربة واحدة هذه مسألة مهمة ضربة واحدة الصحيح من مذب الحنابلة الذي عليه الجمهير منهم أن المسنون والواجب هو الضربة الواحدة يعني لا يشرع أن يضرب ضربتين يعني لا يشرع أن يضرب ضربتين وإنما يضرب ضربة واحدة ودليلهم واضح وهو حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضرب ضربة واحدة لكن يوجد في المذهب قول آخر نبي نقرأ سنقرأ لكم كلام الشيخ منصور في كشاف القناع يقول وقال القاضي والشريف ابن الزاغوني المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقي لحديث جابر وابن عمر هذا رأي, من هذا رأي الشيخ القاضي والبقي تبع له هذا القول قيل أنه رواية هذا القول قيل أنه رواية نكمل كلام الشيخ منصور في كشاف القناع يقول كأنه يرد على هذا القول يقول وقال أحمد من قال ذربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح وقال الخلال الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يروي أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر وقال أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر فإذن الحنابلة لا يرون أنه يضرب ضربتين وأن جميع الأحاديث التي يستدل بها من يرى أنه يضرب ضربتين أحاديث ضعيفة ومنكرة وقد يكون أنا قلت لكم أن هذا القول من شبل القاضي قيل أنه رواية وقد تكون هذه الروايات المنقولة عن أحمد في تضعيف الأحاديث تدل على أنه ليس برواية تدل على أنه ليس برواية لأن أحمد في هذه الفتاوى يصرح أن الأحاديث الصحيحة فيها ضربة واحدة وهو لن يخالف هذه القضية مع إثباته عدم صحة أي شيء فيه ذكر الضربتين الحاصل المذهب ضربة واحدة وقيل بضربتين وقيل أنه رواية والراجح عند الحنابلة الذي عليه العمل أنه ضربة واحدة يقول ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعليق بهما أجزاءه مقصود المالبي بهذه العبارة أنه إذا كان التراب ناعما فإنه لا يجب أن نضرب فيجوز أن نضع وضعا إذا كان التراب فيه يلتسق باليدي فالضرب نحتاج إليه متى إذا كان لا يلتسق وأما إذا التسق فلا, فلا يجب التعليل قالوا أن الواجب الذي دلت عليه النصوص وتعميم محل الفرض بالتراب فإذا حصل كفى فإذا حصل كفى فإذا وضع يديه والتسق التراب بيديه وضرب بهما وجهه فقد حصل المقصود نعم يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه ويمسح كفيه براحته استحبابا طيب يمسح وجهه بباطنهما مقصود المؤلف كما تقدم أنه يمسح جميع الوجه بما فيه اللحية ولكن هذا المسح يكون بباطن اليدين بباطن الاصابع بباطن الاصابع كما قلت أنه يمسح وجهه بباطن الاصابع ليكون ايش لبشرط يعم جميع الفرض إلا ما استثني ما هو الذي استثني المضمضه والاستنشاق وما تحت الشعر المضمضه والاستنشاق وما تحت الشعر ويمسح كفيه براحته يعني يجعل باطن الاصابع للوجه والباطن للكفين والباطن للكفائين فهذه هي الصفة, التي الصفة التفصيلية عند الحنابلة لكيفية المسح لكن المؤلف يقول استحبابا ما هو الذي استحبابا يعني أن هذه الصفة تستحب إذن ما هو الواجب إيش؟ صحيح لكن أي مسح هو الواجب هذه الصفة مستحبة أما الواجب فهو أن يوصل التراب أو الغبار إلى الوجب أي صفة ومن تلك الصفات ما سيذكر الشيخ هنا يقول ولذلك قال استحباباً فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح لماذا؟ لأن الواجب هو الاستيعاب بالمسح وقد حصل لأن الواجب هو الاستيعاب بالمسح وقد حصل ولهذا قال واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه وهما شيئان فقط المنظمة والاستشاق وما تحت الشعور هو يقول هناك ما تحت الشعر الخفيف طيب وما تحت الشعر الكثيف أولى أولى إنما لم يذكره لأنه أولى لا فلا يحتاج إلى التنصيص عليه نعم ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها نعم يشرع أن يخلل الأصابع عند الحنابلة لأمرين الأمر الأول ما ذكر المؤلف ليصل التراب إلى ما بينها الأمر الثاني القياس على مبدله مبدل التراب هو الماء وفي الماء يشرع أن يخلل بين الأصابع نعم ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز نعم ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز يعني لو أخذ الخرقة التي فيها التراب ومسح وجهه جاز لماذا لان الواجب عند الحنابلة وصول التراب إلى محل الفرض وهو الوجه واليدين وقد حصل وقد حصل فالخلقه اذا كان فيها تراب وغبار ومسح بها وجهه اجزه وهذا معنى قوله تيمم بخرقه وليس المراد هنا بتيمم بخرقه أنه ايش انه يضرب بيديه الخرقه هذه سبقت معنى اليس كذلك المقصود هنا أن يأخذ الخرقة ويمسح وجهه بها فإذا فعل أجزأه لماذا؟ لأن الواجب حصل نعم ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به الواجب عند الحنابلة لحظ الواجب قصد نقل الصعيد الطيب إلى الوجه يجب أن نقصد وإذا عرفت هذه القاعدة عرفت التفصيل الذي ذكره المؤلف بناء على هذا إذا الإنسان جاءت الريح ووضعت في وجهه التراب فلما وجد أن التراب في وجهه مسحه لا يصح لماذا؟ لأنه لم يقصد انتقال التراب إلى وجهه الصورة الثانية أن يصمد إلى الريح قصدا بقصد أن تأتي الريح إلى ثم يمسحه ففي هذه الصورة يجزئ لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون أن الصمود للريح بمعنى نقله الصمود للريح بمعنى نقله فقد حصل النقل المقصود الذي أمرت به الآية الذي أمرت به الآية فإذن هذا الأصل وهو أن انتقال الصعيد إلى الوجه مقصود هذا الأصل يبين لنا أحكام ما إذا صمد أو لم يصمد فإذا انتقلت بدون صمد فلا وكذلك الماء هم قالوا كذلك الماء الماء إذا صمد الإنسان لماء أو لمطر وقصدا ثم غسل وجهه فقد حصل مطلوب وأما إذا انتقل الماء إليه بدون قصد فإنه لم, يغسل فإنه لم يغسل الحاصل فيما يتعلق بالتيمم عرفنا الآن صورة ما إذا صمد الإنسان للريح متى يكون هذا الصمود مشروعا وصحيحا وصحيح التيمم المبني عليه ومتى لا يكون كذلك بهذا انتهينا من باب التيمم وتبقى علينا في كتاب الطهارة باب إزالة النجازة وباب الحيض ان شاء الله تعالى سبحانه الله ونشهد لا اله الا انت نستغفرك